رجاله في العالمين. ما نقل فيه ما جعلهم اهلا لطيوض العظمى. ونوضع عن اعتراره الكبرى. واشهد ان لا اله الا الله. وربه لا يملك لأسه برا ولا نفعا ولا موتا ولا عياسا ولا مطورا وأصمي وأسلم على سيئنا محمد نور وآله القبول الكرام العام وعنك الجبيل اذ نطلق في هذه الليلة بإحياء ذكرى حضرة مولانا وشيخنا العارف بالله سيده الشيخ احمد نور شيخ الطريقة النقشة بندية الاحمدية سيدي سيدي وشيخي مولانا السيد احمد احمد موه نور, نور نور تجلى على الدنيا يبشرها من كتبر تسهى وللانوار بلدان وفارق بين انسانيتين له أعلى مقام وجمع الجمع رضوان رب السماوات في القرآن أنزله وللحقيقة في القرآن نيجانه وخير استغلال لخير مختفى به آيات بينات من الذكر الحكيم يتنوها على حضراتكم قبيلة القارئ الشيء طاه النعمالي القارئ بالفضائيات الاسلامية فليتفضى <تصفيق>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 ما <laughs> <laughs> no اللّه رحمّنا و يشّرّنا و اطّهّرنا علماً اللهم صل على محمد رحمك الله ناصر عليه